من بعد ما أ ص ا ب ه م القرح للذين أ ح س ن و ا منهم واتقوا اجر عظيم هذه ا ل آ ي ا ت الكريمات نزلت في شهداء أحد د نزلت في ش ه احد ء أ كما جاء في الحديث الصحيح جاء في مسند احمد وسنن ابي داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه لما اصيب اخوانكم باحد جعل الله ارواحهم في اجواف طيور ق د ر ترد انهار ا ل ج ن ة و ت أ ك ل من ثمارها و ت أ و ي الى قناديل في ظل العرش فلما وجدوا طيب م أ ك ل ه م ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت اخواننا علموا ما صنع الله لنا ل ع ل ا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب وقال الله عز وجل أ ن ا أ ب ل غ ه م عنكم ف أ ن ز ل الله على رسوله هذه ا ل آ ي ا ت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون ففي هذا الحديث الصحيح الذي يفسر ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ ن أ ر و ا ح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في ا ل ج ن ة ت ن ض ي حيث شاءت ثم إ ذ ا ارادت أ ن تستريح رجعت إ ل ى قناديل من ذهب م ع ل ق ة بعرش الرحمن فاوت إ ل ي ه ا فهم أ ح ي ا ء عند ربهم وقد رأينا من كرامات الشهداء الافغان ما يثبت ان الشهداء احياء لقد حدثني عمر حنيف وهو رجل ث ق ة صادق ثبت على انني فتحت اثني عشر قدرا بيدي بعد سنتين و ث ل ا ث ة لان الافغان كانوا يدفنون شهداءهم في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة حتى إ ذ ا حرروا ا ل أ ر ض نقلوهم الى المقابر ا ل ع ا د ي ة قال فتحت إ ث ن ي عشر قبرا بيدي فوالله ما وجدت واحدا متغيرا ووجدت بعضهم وقد كان حليقا في الدنيا نبتت لحيته في القبر وطالت أ ظ ا ف ر ه م في القبر و ل أ ج س ا د ه م روائح ط ي ب ة ما ر أ ي ت مثلها في الدنيا و ر أ ي ت على بعضهم على س ي ج شاء ع ب ا ء ة سوداء ل ي ن ة الملمس ن ا ع م ة المحس ما ر أ ي ت أ ن ع م منها ملمسا ولا أ ط ي ب منها ريحا وقد دفنت سيد شاب يدي قبل سنتين بثيابه المضنقه بدمه فمن أ ي ن جاءت هذه العباءه التي ليس في الدنيا مثلها أ ح ي ا عند ربهم يرزقون فهم حتى أ ج س ا د ه م تكرم أ ج س ا د ه م لا تمسها الدود ولا تنتفخ ولا تتعفن وقد ر أ ي ن ا ج ث ة أ خ ي ن ا عبدالله المصري وقد فقدناه في واحد شوال ق ت ل في واحد شوال الف اربعمئه سته وعثرنا عليه في الثاني من ذي ا ل ق ع د ة فما وجدناه قد تغيرا ا تبدل لم تتعفن جثته لم تنتفخ بينما جثث الكفار تنتفخ بعد ساعتين او ث ل ا ث ة ثم بعد يوم يخرج الدود من عينه وعنفه ويسيل الصديد والقيح من فمه ولا اراك الله منظره ولا جمعك به في ا ل ا خ ر ة الشهداء على وجوههم نور وقبورهم تشع نورا وابو حفص الفلسطيني او الاردني الذي استشهد في جاج ي شهد لي اثنان من اخواننا العرب اننا ر أ ي ن ا وجهه عندما سقط شهيدا مجندلا في دمه انه استنار كالبدر وكان اسمر اللون وشهد لي اخوان لنا نقلا عن الافغاني انهم يرون النور يخرج من اثر الدم الذي سقط من ابي حفص الاردني وقبر ابي وقبر عبد الوهاب الغامد ي وسعد الرشود لا زال النور يخرج منهما ل ي ل ة الاثنين والخميس حدثني ابو داود وهو مسؤول المكتب عندنا, عندنا على انه حدث من الافغان ان النور يخرج من قبريهما وهما متجاوران قال فذابت ل أ ت أ ك د بنفسي وفي ا ل س ا ع ة الحادي عشر إ ل ا الربع ب د أ النور يخرج إ ل ى السماء من قبريهما ثم ينثني على شكل قوس ويعود إ ل ى قبريهما عبدالله ا ل غ ا م د ي عمره دون العشرين مكث في ارض الجهاد أ س ب و ع ي ن و أ ص ا ب ت ه ق ذ ي ف ة فكان فيها مقتله وشهادته يشهد لي نظر محمد و م ج م و ع ة ا ل ق ا د ة في تمكن ي وقبره هنا قريب علينا في تمكن ي في أ و ل حدود أ ف غ ا ن س ت ا ن أ ن عبدالله الغامد لا زال يكبر في قبره ل ي ق و ل الشهيد كان طبيبا وقائدا في بغلان وقد اقض مضاجع الشيوعيين وارق اجفانهم وقتل في م ع ر ك ة فجاء زعيم الشيوعيين ليشفي غليله من ل ي ق و ل وهو شهيد فرفع قدمه ليركل ر أ س ميقل فشلت قدمه واراد الشيوعيون ان يطوفوا بميقل في ربوع بغلان وفي ارجاء كندز ل ي ر و ا ل ش ع ب انهم قتلوا ميقل حدثني محمد نعيم احد ضباط الفصائل عنده قال كلما اقترب عن منه م ج م و ع ة من الشيوعيون صاح بهم كالاسد وهو شهيد اعطوني سلاحي اريد ان اذبحهم فيفرون هاربين وما زالوا يرسلون ا ل ف ئ ة بعد ا ل ف ئ ة وهو ينهرهم ويزجرهم ويطردهم بصوته الذي يزعر واخيرا ت س ل م على ان هذه ا ل ق ض ي ة ليست ق ض ي ة بشر انما هي ق ض ي ة رب البشر فجاءوا بكفن جميل ثمين واعطوه للعلماء الكبار في تلك ا ل م ن ط ق ة وقالوا كفنوا به شهيدكم لن تغلبوا ما دام فيكم ا ن ث ا ل هؤلاء و د ف ن م يجل وبقي التكبير يخرج من قبره ووقف اخوه بين اخواته اللواتي عز عليهن هذا الشهيد ففاضت دموعهن تسفح على وجوههن حزنا على البطل القائد والزعيم الكمي والشجاع الندي ووقف في منتصف الليل يدعو ربه في صلاته أ ن يريه آ ي ة أ ن أ خ ا ه شهيد حتى يسكت أ خ و ا ت ه و إ ذ ا ب ب ا ق ة من الزهور ليس لها نظير في ا ل أ ر ض قد نزلت من السقف على اخيه في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ليلا وايقظ اخواته من فراشون وقال انظرن هذه ع ل ا م ة ش ه ا د ة اخينا فهم احياء ر أ ي ن ا علامات حياتهم في الجهاد الافغاني د ك ت و ر بابرك ا استشهد في وردك وجاؤوا به الى بيشاور ووضع حتى يرجع ابناؤه من ا ل م د ر س ة وعندما رجع ابناؤه ووقفوا فوق ر أ س ه سالت دموعه ج ا ر ي ة على وجهه احياء عند ربهم يرزقون ي ر ي ن الله علاماتهم في الدنيا حتى لا ن ن ك ل عن الجهاد كما قال شهداء واحد لو أ ن أ ح د ن ا لو أ ن إ خ و ا ن ن ا إ خ و ا ن ن ا اطلعوا على ما نحن فيه حتى لا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلا و عن الحرب والشهداء لهم منازل ودرجات ولهم ماثر ومناقب وفضائل عند ربهم ك ث ي ر ة فدماؤهم لونها لون الدم وريحها ريح المسك والذي نفسي بيده لا يكلم أ ح د في سبيل الله والله أ ع ل م بمن يكلم في سبيله إ ل ا جاء يوم ا ل ق ي ا م ة اللون لون الدم والريح ريح المسك رواه مسلم و أ ح م د و أ م ا ر ا ئ ح ة المسك من دماء الشهداء فحدث عنها ولا حرج و س ت ة من إ خ و ا ن ن ا الذين استشهدوا في عيد الفطر في جاج قد شمت ر ا ئ ح ة دمهم تعبق عطرى وتفوح مسكه ي ح ي ا ي ح ي ا وانتم تعرفون من ي ح ي ا الشهيد الذي من ج د ة عندما استشهد بقي المستشفى يتضوع مسكا كلما فتحت ا ل غ ر ف ة التي وضع فيها جثمان ي ح ي ا وسجي فيها جسده قال لي صهري وهو رجل ثبت ابو الحسن المقدسي يقول لي كنت راكبا في س ي ا ر ة و س ي ا ر ة و ا ل س ي ا ر ة التي تكل جسد ي ح ي ا على بعد خمس مئه الى الف متر مني و ر ا ئ ح ة المسك تعبق في أ ن ف ه ووصلوا وواروا جسده بالتراب وعادوا وهنا تكمل ا ل ق ص ة ابنتي ل ق ص ة ا تقول لي خرجنا نزور ع ا ئ ل ة من العائلات مع جارتنا ويسوق بنا زوجي و ر ا ئ ح ة العطر لا تكاد تطاق لشدتها تملا أ ر ج ا ء ا ل س ي ا ر ة فتدمرت في نفسي وقلت إ ن جارتنا لا تستحي على نفسها قال وانتظرت حتى, قالت حتى, وانتظرت حتى نزلنا من ا ل س ي ا ر ة و ب د أ ت أ و ب خ ه ا و أ ق ر ع ه ا و أ ق و ل لها أ ل م تعلمي أ ن ه أ ي م ا امراه تعطرت فخرجت ليجد الناس ريحها فهي ز ا ن ي ة قالت والله ما مسست عطرا ولا مسكت طيبا هذا اليوم قالت و أ ن ا كذلك ف أ ن ت يا محمد ما هذا العطر الذي يفوح في أ ر ج ا ء ا ل س ي ا ر ة من أ ي ن لك هذا العطر قال ما مسست عطرا ولكني مسست ج ن ا ز ة الشهيد يحيى المسك أ ص ب ح ت ق ض ي ة م س ل م ة و ا ل أ ف غ ا ن يعرفون ع ل ا م ة الشهيد أ ح ي ا ن ا المغمى عليه بجرح, بجرح واصل إ ل ى ا ل أ ع م ا ق يعرفون أ ن روحه قد خرجت من ر ا ئ ح ة المسك إ ذ ا فاحت عندما تخرج الروح ي ب د أ المسك يفوح واحب القطرات الى الله دم الشهيد ليس شيء احب الى الله من قطرتين او اثرين, ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين. قطره ق ط ر قطرة د م ع ة من خ ش ي ة الله و ق ط ر ة دم تهراك في سبيل الله و ع م ا الاثران فاثر في سبيل الله اي في الجهاد واثر في ف ر ي ض ة من فرائض الله حديث حسن رواه الترمذي ولا يحب احد ان يرجع الى الدنيا الا الشهيد ما من عبد يموت له له عند الله خير لا يسره أن يرجع, ان يرجع الى الدنيا وان له الدنيا وما فيها الا الشهيد لما يرى من فضل ا ل ش ه ا د ة فانه يسره ان يرجع الى الدنيا فيقتل م ر ة اخرى وفي لفظ فيقتل عشر مرات لما يرى من ا ل ك ر ا م ة متفق عليه بين البخاري ومسلم وبعض الشهداء يردون الفردوس اعلى ا ل ج ن ة لقد س أ ل ت ام ح ا ر ث ة رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ابني فقال انه في الفردوس الاعلى رواه البخاري وارواحهم كما قلنا في حواصل طيور خضر تسرح في ا ل ج ن ة ان ارواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل م ع ل ق ة بالعرش تسرح من ا ل ج ن ة حيث شاءت ثم ت أ و ي الى تلك القناديل فاطلع اليهم ربهم اطلاعه ل فقال هل تشتهون شيئا قالوا اي شيء نشتهي ونحن نسرح من ا ل ج ن ة حيث شئنا ففعل بهم ذلك ثلاث مرات ان, أن ي س أ ل ه م فلما ر أ و ا انه لن يتركوا من ان ي س أ ل و ا قالوا يا رب نريد أن ترد, ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك م ر ة اخرى فلما ر أ ى ان ليس لهم ح ا ج ة تركوا رواه مسلم و ه ن ا ك حديث اخر الشهداء على بارك على بارك نهر بباب ا ل ج ن ة في ق ب ة خضراء يخرج عليهم رزقهم من ا ل ج ن ة ب ك ر ة و ع ش ي ة فاحاديث تقول ان ارواحهم في حواصل طيور خضر ت ص ر ح في ا ل ج ن ة حيث شاءت ثم تاويل قناديل م ع ل ق ة تحت العج يقول انهم على بارك نهر بباب ا ل ج ن ة في ق ب ة خضراء والله اعلم وللتوفيق بين الحديثين ان الذين في ارواحهم في حواصل طيور خضر اما ان تكون خ ا ص ة ب ا ه ل احد او انها منازل عليا لنفر او لنموذج من الشهداء كانوا على مستوى رفيع في الدنيا و ع م ا ب ق ي ة الشهداء فهم على بارك نهر أ ي نهر له ب ر ي ق من صفائه وحسنه يلمع كالنور على بارك نهر يعني على نهر ب ا ر ك لامع بباب ا ل ج ن ة وفي داخل ق ب ة خضراء ي أ ت ي ه م رزقهم ب ك ر ة وعشيا فليتنا فنرجو الله عز وجل ان نكون في احدى المكانين وقد حدثني احد اخوانكم وقد غادر بالامس قال ر أ ي ت ر ؤ ي ا ان لي ز ج ا ج ة خضراء في ث ل ا ج ة قال ففتحت ا ل ث ل ا ج ة واذا ب ا ل ز ج ا ج ة الخضراء ومكتوب عليها ا ل ش ه ا د ة قلت له روحك ان شاء الله في حواصل طيور خضر تسرح في ا ل ج ن ة حيث شاءت و ا ل ز ج ا ج ة الخضراء هي حواصل الطيور الخضر ثم ا ل ث ل ا ج ة دليل ان ا ل ش ه ا د ة م ح ف و ظ ة لك ولو بعد حين والشهداء لهم خصال كثيره عند ربهم إ ن للشهيد عند الله خ ص ا ل وفي ر و ا ي ة سبع خصال أ ن يغفر له من أ و ل د ف ع ة من دمه ويرى مقعده من ا ل ج ن ة ويحلى حليه ا ل إ ي م ا ن ويزوج من الحور العين وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى باثنتين وسبعين من الحور العين ويجار من عذاب القبر لا يعذب الشهيد في قبره وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايفتن الشهيد في قبره قال كفى ب ب ا ر ق ة السيوف ك فوق ى ببارقة راسه ف ت ن ة لا تلتقي يعني فتنتان على المؤمن يكفيه ف ت ن ة الدنيا القذائف التي تتصبب فوق راسه والطيران الذي ينزل القذائف التي تصل طنا والمدفعيه ة و ا ل ا والهاوزر و ر ا ج م ة الصواريخ تكفيه هذه ف ت ن ة فلا يفتن في قبره م ر ة اخرى و ي أ م ن من الفزع الاكبر يوم ا ل ق ي ا م ة و ي ض ع على ر أ س ه تاج الوقار ا ل ي ا ق و ت ة منه خير من الدنيا وما, علي وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين إ ن س ا ن ا من أ ق ا ر ب ه حديث صحيح رواه أ ح م د والترمذي وابن حبان فالشهيد له اثنتان وسبعون من الحر العين ويدخن سبعين يحدث في المصيفة ابن المبارك مرابطون عن رجل وهم ترصوص أو على حدود الروم في تركيا يقول كان معنا مرابط عن عن الى اخره بسنده كان معنا مرابط وذات يوم قال قبل الظهر و ا ل ق ي ل و ل ة قبل الظهر افضل ولا ب أ س بها بعد الظهر ثم قام وهو يبكي وبقي يبكي حتى خشينا أ ن ه أ ص ا ب ه مس من الجنون قال وعندما ر أ ى حيرتنا وندمنا وحزننا وحزن عليه قال والله ما بي مس من جنون ولا شيء إ ن م ا ر أ ي ت فيما يرى النائم رجلا يلبس البياض ي أ خ ذ ن ي بيدي وقال تعال معي الى العيناء قال فدخلنا قصر ف ر أ ي ت فيه عشرين من اجمل النساء اللواتي ما ر أ ي ت مثلهن قلت افيكن العيناء قلنا لا نحن خدمها قال ثم اخذ الرجل بيدي وانتقلنا الى قصر اعظم واجمل ودخلناه وفيه ثلاثون من اجمل من ر أ ي ت وهن اجمل من ذي قبل من اللواتي قبلهن قلت افيكن العيناء قلنا لا نحن خدمها قال ثم اخذني الى قصر من ياقوته حمراء كل ما فيه م ض ي ودخلت واذا ب ا م ر ا ة نور ا ل ي ا ق و ت ة لا يساوي شيئا ولا يقاس بنورها قلت اانت العيناء قال قالت انا العيناء قال فجلست أ ت ح د ث معها ثم قال الرجل قم قال ولا أ س ت ط ي ع مخالفته قال ف أ م س ك ت بي قالت ابق عندنا أ ف ط ر عندنا هذه ا ل ل ي ل ة وكان صائما قال ولكني لم أ س ت ط ع أ ن أ خ ا ل ف هذا الرجل الذي أ خ ذ بيدي وعندما استيقظت وجدت ان هذه مجرد ر ؤ ي ة وما ان صلينا العصر حتى نادى المنادي يا خيل الله اركبي قال فركبت فركبنا وركب الغلام وما هي حتى دنت الشمس الى المغيب وجاء فطور الصائم سقط ا الشاب عن جواده شهيدا وافطر مع العيناء ويحدث ق ص ة اخرى ابن المبارك قصصا ك ث ي ر ة في كتابه الجهاد كان ث ل ا ث ة في الغزو قالوا فارسلنا احدنا ليجني لنا عنبا قال فدخل بستان عنب وعندما وصل ليقطف و إ ذ ا ب ا م ر أ ة ما ر أ ي ت مثلها على ا ل أ ر ض جمالا قال ف أ ش ح ت بوجهي قالت له انظر إ ل ي ن ا ف إ ن ه يحل لك أ ن تنظر إ ل ي ن ا ل أ ن ن ا حلال لك قال فانتقلت ثم أ ش ا ر ت هذه ا ل م ر أ ة ا ل ج م ي ل ة التي ليست من أ ه ل ا ل أ ر ض أ ب د ا قالت إ ن لي هناك ض ر ة كذلك لك ب إ م ك ا ن ك أ ن تنظر إ ل ي ه ا قال ف ذ ه ب ونظرت إ ل ي ه ا ومددت يدي قالت لا تمد يدك فطورك عندنا هذه ا ل ل ي ل ة وقتل في ذلك اليوم بعد ان رجع وحدث اخوانه ولقي ز و ج ت ي ا ل ض ئ ر ي ن تنتظرانه على تحملان المسوح الحريريه ة لتحمل ح ر و معهن ل ت ح م ل روحه معهما الى هناك الى بارق ن ا ر بباب ا ل ج ن ة تحت ق ب ة خضراء و ا ل ش ه ا د ة خير من المدن والقرى لان اقتل في سبيل الله احب الي من ان يكون اهل لي اهل المدر والوبر المدر اللبنات اي اهل المدن والقرى والوبر اهل الجمال اهل البوادي والشهيد لا يحس بالعلم ما يجد الشهيد من القتل الا كما يجد احدكم من مس ا ل ق ر ص ة وكان اخونا عثمان الذي استشهد في الثالث عشر من ذي ا ل ح ج ة قبل شهر فقط مثالا حيا لهذا لقد اصيب عثمان خالد الكردي من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة والاول من ج د ة يحيى سنيور والثالث من غ ا م د من م ن ط ق ة زهران و غ ا م د والباحه والظفير عبد الله ا ل غ ا م د هذا من ا ل م د ي ن ة خالد الكردي من ط ي ب ة ا ل ط ي ب ة اصيب بلغم فطارت قدمه وانبعجت بطنه واندلقت اقتابه وكان معهم الدكتور صالح صالح فاقبل الدكتور صالح يلملم بيديه اقتابه ويضم احشاءه ويدخلها بطنه ويلفها ب ب ط ا ن ي ة معهم فقال وهو يبكي اصيب خالد بجروح بيده فنظر الى الدكتور صالح قال يا دكتور آ ل ا م ب س ي ط ة وجروح ط ف ي ف ة انها في يدي ماذا لماذا تبكي لا يدري ان قدمه قد طارت وان بطنه قد شقت وان امعاءه قد خرجت و ض ق ي يسليهم ويحدثهم يقول والله ان ا ل ش ه ا د ة ح ب ي ب ة الى قلبي ط ي ب ة على نفسي ولكن بعد ان تشيب هذه ا ل ل ح ي ة ويشيب شعر ر أ س ي في الجهاد وبقي ثلاث ساعات يحدثهم وهو بكامل قواه ا ل ع ق ل ي ة و ل ق ي الله وفاضت روحه وفاح المسك وهو لا يعلم ان قدمه قد طارت وان بطنه قد شقت لا يجد الشهيد من القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصى والشهداء منازل عند ربهم افضل الشهداء الذين ان يلقوا في الصيف في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا اولئك يتلبطون في الغرف العلا من ا ل ج ن ة ويضحك اليهم ربك و إ ذ ا ضحك ربك إ ل ى عبد إ ل ى عبد في الدنيا فلا حساب عليه أ خ ر ج ه أ ح م د بسند صحيح وفي الحديث الصحيح ا ل آ خ ر الذي يبين منازل الشهداء القتلى ث ل ا ث ة رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إ ذ ا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فذاك الشهيد الممتحن في خ ي م ة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون الا ب د ر ج ة ا ل ن ب و ة الله اكبر هو بعد م ن ز ل ة النبي لا يفضله النبيون الا ب د ر ج ة ا ل ن ب و ة ورجل ف ر ي ق على نفسه اي خاف عليها من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله أ ي أ ن ه كانت عليه ذنوب ك ث ي ر ة فخاف على نفسه فذهب للجهاد حتى إ ذ ا لقي العدو قاتل حتى قتل فتلك مصمصه م مصمصه اي م غ س ل ة ومطهره تمص الذنوب فتلك مصمصه م محت ذنوبه وخطاياه ان السيف محاء الخطايا وادخل من اي ابواب ا ل ج ن ة شاء فان لها ث م ا ن ي ة ابواب ولجهنم ا س ب ع ة ابواب وبعضها افضل من بعض ورجل اعوذ بالله منافق جاهد بنفسه وماله حتى اذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل فان ذاك في النار ان السيف لا ي م ح النفاق حديث حسن رواه احمد وصححه ا بن حبان وافضل القتل في سبيل الله الذي اهري قدمه وعكر جواده سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات اي القتل افضل قال من اهري قدمه اي اهريق أريق او نزل اهري قدمه وعكر جواده في سبيل الله واما سيد الشهداء فهو ح م ز ة بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله حديث حسن رواه الحاكم والضياء في المختار والشهداء عظيم اثرهم في التاريخ الانساني كبير كبيره منزلتهم في قلوب قومهم بصماتهم ظ ا ه ر ة في نفوس الاجيال وفي قلوب الابطال الشهداء يخطون بدمهم تاريخ الاسلام اخونا ابو حامد السوري ذبيح الله الشهيد هناك فوق ك م ة ت ل ة في مزار شريف بعد الهندكوش في بلخ يستشهد, يستشهد بصاروخ ا ل ط ا ئ ر ة ويكتب بدمه انا شهيد تحت ا ل ز ك و ي ك اقول هؤلاء شهداء لان الله عز وجل يشهد لهم بانهم من اهل ا ل ج ن ة او لان ا ل م ل ا ئ ك ة والحور العين تشهد قتلهم وخروج ارواحهم او لانهم يشهدون منازلهم في ا ل ج ن ة عند خروج ارواحهم صفي الله الشهيد يدخل سيارته يقول إ ن ي لاشم ر ا ئ ح ة ع ج ي ب ة ر ا ئ ح ة مسك وطيب في هذه ا ل س ي ا ر ة هل تشمونها قالوا لا قال أ ش م ر ا ئ ح ة ط ي ب ة و أ ظ ن ه ا ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة و أ ظ ن ه ا ا ل ش ه ا د ة وما إ ن ركب صفي الله لم ينزل من ا ل س ي ا ر ة إ ل ا ش ه ي د ة انهم يحسون ب أ ع م ا ق ه م ويريهم الله عز وجل منازلهم يريهم يستنسمون ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة البراء بن مالك يقول لسعد بن معاذ يوم احد و ا ه يا ابا ع م ر ا ل ج ن ة اني لاجد ريحها من, من دون احد وهياب الجنة عمر إ ن ي لاجد ريحها من دون أ ح د و ق ر أ ت في جهاد ا ل إ خ و ا ن المسلمين س ن ة الثمان واربعين عن احد الشباب عندما أ ط ل ق ت عليه ر ص ا ص ة صاح ا ل ج ن ة ورب الكعبه ة إني أ ر ا اني أمامي ها ا هي ل ج ة إ ن أ ر ا ه ا أ م ا م ي ثم ف ا ض ت روحه هؤلاء الشهداء صناع التاريخ ب ن ا ت الامم ص ا ن ع ا ل م ج د ش ا د ة ا ل ع ز ة هؤلاء يبنون للامم كيانها يخطون ل ل ا م ة عزتها جماجمهم صرح ا ل ع ز ة اجسادهم بنيان ا ل ك ر ا م ة هم دماؤهم ماء ا ل ح ي ا ة لهذا الدين و إ ل ى يوم الدين هم شهداء يشهدون أ ن المبادئ أ غ ل ى من ا ل ح ي ا ة و أ ن القيم أ ث م ن من ا ل أ ر و ا ح و أ ن الشرائع التي يعيش ا ل إ ن س ا ن لتطبيقها أ غ ل ى من ا ل أ ج س ا د وامم لا تقدموا الدماء لا تستحقوا ا ل ح ي ا ة ولن تعيش الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ولا يبني الممالك ق ا ض ح ا ي ا ولا يدني الحقوق ولا يحق و ل ل ح ر ي ة الحمراء باب بكل يد م د ر ج ة تدق واخواننا الذين استشهدوا في افغانستان سواء من الافغانيين او من العرب يهزون الارض تحت ا ل ا م ة التي تغط في منامها انهم يدقون اجراس الخطر في اذان الذين يزدرون في غيهم ويغطون في منامهم ويضج ويعم ويتعمقون ض ج و ي في سباتهم هؤلاء أ ح ي و ا الافا بعضها و بل عشرات ا ل أ ل و ف تعيش على ذكراهم وتحاول أ ن تنسج على منوالهم وتقتفي أ ث ر ه م وتتبع خطاهم أ ق ر أ إ ل ي ك م رسالتين ر س ا ل ة جاءتني من والد الشهيد أ ح م د الزهراني و ر س ا ل ة جاءتني من أ م الشهيد أ ب ي حفص ا ل أ ر د ن ي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأطبطال عليكم ورحمة وينضي ركب و ي ن ض ي معهم الشهداء تباعا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى ن ح ب ة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مضيت يا هشام ابو حفص اسمه هشام هاني منصور مضيت يا هشام يا ا ب و حفص يا فارسا على طريق الخلود طريقك الذي اخترته بمحض ارادتك لانك كنت كبيرا في نفسك كبيرا في طموحك لترسم مع اخوان لك طريق التحرير تحرير النفس اولا ثم الارض ترفعت عن الالتصاق بطين الارض وزخرفها واخترت العلو في افاق السماء الطريق التي رسمها الله لعباده الذين احبهم واحبوها واذا كانت النفوس كبار تعبت في حملها الاجسام لقد كنت ترسم طريق التحرير وانت لم تتجاوز عامك الثالث من العمر عندما احتل ا ل ص ه ا ي ن ة بيت المقدس وراعك ما سمعت وما ر أ ي ت فكنت تدمرهم وتقضي على جحافلهم وتسقط طائراتهم بخيالك الطفولي البريء لتنتقم من الذين دنسوا المقدسات وانتهكوا الحرمات في الارض ا ل م ق د س ة التي بارك الله حولها وعندما صرت في سن تمكنك من ذلك وجدت طريقها م ز د و د ا مليئا بالحراس الحريصين عليها ووجدت بابا للجهاد وقد فتح, وقد فتح وان ق د فتح و كان بعيدا فيممت شطره لعلك تجد فيه ما يطفئ نار الشوق للتحرير والجهاد فاخترته فالى جنات الخلد مع رفاق لك مضوا ورفاق ينتظرون وندع الله لهم بالنصر ليفوزوا ب أ ح د ى الحسنيين التي وعدهم الله بها والدتك أ م هيثم واما ا ل ر س ا ل ة ا ل أ خ ر ى فهي ر س ا ل ة من والد الشهيد أ ح م د ا بن يحيى الزهراني بسم الله الرحمن الرحيم الى اخي في الله الشيخ المجاهد عبد الله بن عزام السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وصلتني كلماتك ا ل ط ي ب ة التي نعيت الي فيها ابني احمد رحمه الله و ه ن أ ت ن ي فيها باستشهاده فالحمد لله وانا لله وانا اليه راجعون وجزاك الله عني وعن المسلمين خيرا و ض ا ر ك في جهودك ا ل ط ي ب ة التي تسعى فيها الى انتشال ا ل ا م ة من وحدتها و إ ي ق ا د ه ا من رقدتها اخي في الله انا ضابط قديم شاركت في حروب العرب ضد اليهود منذ ثمان واربعين ومع ما كان في بعض تلك الحروب من ا م ث ل ة ب ط و ل ة لكنها لا تعدو ان تكون حالات ف ر د ي ة ق ل ي ل ة حالات ف ر د ي ة ق ل ي ل ة اما هذا الجهاد المبارك فانه ب ا ل ن س ب ة الى تلك الحروب ج م ل ة ك ا ل ع م ل ة ا ل ص ح ي ح ة و ا ل م ز ي ف ة فالهدف هنا واضح و ا ل ر ا ي ة و ا ض ح ة لا احتاج هنا الى مزيد الى مزيد تفصيل فلعلك عايشت في بعض فترات حياتك بعض تلك الحروب ان الله عز وجل عز قدر ان يكون هذا الجهاد كالغيث الطيب في زمن اسنت فيه المشارب فتلقفته ا ف ئ د ة امنت بالله ربا ورضيت به سبحانه ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالجهاد طريقا و ب ا ل ق ر آ ن منهاج ح ي ا ة فهنيئا لكل من وفق للجهاد في سبيل الله ف إ ن ه ا والله ا ل ت ج ا ر ة ا ل ر ا ب ح ة وهي عز الدنيا و ك ر ا م ة ا ل آ خ ر ة وهي التخفف من جذب الطين و ث ق ل ة اللحم وهي ا ل ط م أ ن ي ن ة و ا ل ث ق ة و ذ ر و ة سنام ا ل إ س ل ا م قال الله تعالى إ ن ه من يتقي ويصبر ف إ ن الله لا يضيع اجر ا ل م ع س ن ي ن ف أ و ص ي ك يا أ خ ي ونفسي بتقوى الله والصبر والسلام عليك أ خ و ك عبد الله ا بن يحيى الزهراني أ ي ه ا ا ل ا خ و ة هذا هو الطريق وليس هنالك طريق, غيره. ليس هنالك طريق غيره لا في الدنيا للمجد ولا في ا ل آ خ ر ة ل ل ج ن ة والملع الاعلى ف ا س ل ك و ه واقتفوا اثر الذين صاروا قبلكم وادعوا الله أ ن يرزقكم ا ل ش ه ا د ة وان يدخلكم الفردوس ا ل أ ع ل ى إ ن ه سميع قريب مجيب أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم الحمد لله ثم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن ب ن عبد الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه أ ي ه ا الاخوه شعب دعائمه ا ل ج م ا د م و د م تتحطم الدنيا ولا يتحطم احملوا سلاحكم امتشكوا حسامكم سيروا وراء رسولكم صلى الله عليه وسلم قائد المجاهدين وسيد الغر الميامين الذي علمنا حب الجهاد والذي تمنى ان يقتل في سبيل الله ثم ي ح ي ا ثم يقتل ثم ي ح ي ا ثم يقتل ثم ي ح ي ا ثم يقتل ايها ا ل ا خ و ة كن ليكن شعارك الذي تردده لئن عمرت جعلت الحرب و ا ل د ة والمشرفي اخا والسمهري اخا والمشرفي ا ب ا والسمهري الرمح والمشرفي السيف ايها ا ل ا خ و ة ماتت ا ل ا م ة بسبب تركها الجهاد وطمع بنا الاعداء وانتهكوا اعراضنا وداسوا مقدساتنا, مقدساتنا وسلبوا اموالنا وانتهكوا حرماتنا ولم يبق لنا في نظرهم أ ي م ك ا ن ة ولا م ك ا ن ة تحت الشمس للضعيف فالضعيف في هذه الدنيا منبوذ وفي ا ل آ خ ر ة عذابه جهنم إ ن الذين توفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ظالمي انفسهم قالوا فيم ا كنتم قالوا كنا مستضعفين في ا ل أ ر ض قالوا أ ل م تكن أ ر ض الله و ا س ع ة فتهاجروا فيها ف أ و ل ئ ك م ع و ا ه م جهنم وساءت مصيرا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ن حكم الجهاد واضح لا غبار عليه في هذه ا ل أ ي ا م هو فرض عين ولا إ ذ ن فيه لاحد لا إ ذ ن ل أ م ي ر ولا لكبير ولا لوالد ولا ل و ا ل د ة ولا لشيخ ولا لمرب ولا لقائد ح ر ك ة ولا لزعيم د ع و ة كل هؤلاء ليس لهم أ ي إ ذ ن امام امر رب العالمين وانما ا ل ط ا ع ة في المعروف ولا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة الخالق هكذا نص هذا هكذا نص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انما ا ل ط ا ع ة في المعروف ايها ا ل ا خ و ة وكذلك في الصحيح لا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة الخالق ولا ط ا ع ة لمن عصى الله ويقول ابن رجب ط ا ع ة الامام ل ا ز م ة وان كان غير عدل الا ان ي أ م ر ب م ع ص ي ة ومن ا ل م ع ص ي ة النهي عن الجهاد المتعين اذا اصبح فرض عين والجهاد ش ر ع ة و ع ب ا د ة م س ت م ر ة ط ي ل ة ا ل ح ي ا ة لا تنتهي بتحرير افغانستان ولا بتحرير فلسطين لتبقى فرض عين حتى نحرر كل ب ق ع ة كانت ا س ل ا م ي ة في يوم من الايام ثم سقطت في يد الكفار يبقى الجهاد فرض عين الى ان تلقى الله كالصلاه والصيام لا يسقط ابدا الا في ح ا ل ة المرض وفي ح ا ل ة العرج وفي ح ا ل ة الاعماء